عبس وتولى قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض ان جاءه الأعمى لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده وكان أعمى جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين املا في هدايتهم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 أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به فأنت له تصدى فأنت تتعرض له وتقبل إليه وما عليك ألا يزكى وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى بَحْثًا عَنِ الْخَيْرِ وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى رَبَّهُ فَإِنْ تَعْنُهُ تَلَهَا فَأَنْتَ تَتَشَاغَلُ عَنْهُ بِغَيْرِهِ مِنْ أَكَابِرِ الْمُشْرِكِينَ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ليس الأمر كذلك إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل فمن شاء ذكره فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بما في هذا القرآن في صحف مكرمة فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة مرفوعة مطهرة مرفوعة في مكان عال مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس بأيدي سفرة وهي بأيدي رسل من الملائكة كرام بررة كرام عند ربهم كثير فعل الخير والطاعات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 فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل؟ أنا صببنا الماء صبا فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة ثم شققنا الأرض شقا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 وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وأبا وأنبتنا فيها فاكهة وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمهم متاعا لكم ولأنعامكم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 وأمه وأبيه, وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ويفر من زوجته وأولاده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم وجوه يومئذ مسفره وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة ضاحكة مستبشرة ضاحكة فرحة بما اعد الله لها من رحمته ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار ترهقها قترة تغشاها ظلمة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور